وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الله أكبر <تصفيق> <تصفيق> حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتابه وصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون فشيرا ونذيرا فأعرضاترهم فهم لا يسمعون وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِتْنَةٌ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فاعْمَلِ إِنَّنَا عَامِلُونَ قُل إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ وَإِنَّمَا قُلْتُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّ إِلَٰهَكُمْ إِلَٰهٌ واحد وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وَهُمْ بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أإنكم لا تقرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا العالمين وجعل فيها رواسي يمين فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقوات هذه في اربعه ايام سواء للسائلين ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض اتي يا طوعا او كرها قالت اتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وحافي كل سماء أمرها وزيننا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أندرتكم سائقة مثل سائقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم أن لا تعبدوا إلا الله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 فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحساة لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة ولا عذاب الآخرة يخزى وهم لا ينصرون وأما تمود فهديناهم فاستحبوا العما على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يتسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون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 وما كنتم تستطرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من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 ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الحلب جزاءاً بما كانوا by آياتنا يجحدون موعداً شديداً ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الحلب جزاءاً بما كانوا by آياتنا的 حدون وقال الذين كفروا ربنا ارينا الذين اظلنا منا الجن والانس نجعلهم تحت اقدامنا ليكونوا نجعلهم تحت اقدامنا ليكونوا من الاسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه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 ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة يدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا دوح الظن عظيم, عظيم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 فإن استكبروها الذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون الله أكبر الله أكبر من يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يقا في النار خير أم أمن يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا, لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قرقيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب عليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته آجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آدانهم وقو وهو عليهم عمن أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الفتاب فاقتلها فيه ولولا كلمة صدقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منهم مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد الله أكبر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 ف نبي أن الذيين كَفروا بما عملوا وَلو نذيقهم منِ عَابٍ غليظًا وَإذا أن ن على الإنسان عرب وَنآ بجان بهه وَإذا مسهُ الشُْ فَد دعا إن عريض والأَرأثُم إن كان منِ عنندِ اللهِ ثمُ كفرتُ به وَشادَ شاهد من بن إسرائيل على مثله. قل أرأيتم إن كان عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط صدق الله العظيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد